علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم إنسان يا الله ما هو الذي خرق وَبُكَارَ أَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ الْقَلَمَ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ تمام <Marvel> تمام يا ولي انت كان على الهوه أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتعالى كلا لئي لم ينتهي للأسفاب الناصية ناصية يا الله يا الله استغفر الله والله الله الله الله